أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقُدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسِبُ أَنْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة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 هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة